وَإِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَفُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْوَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُنُوًا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ رُجُوهَكُمْ وليدخلوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَلِيُتَبِّرُونَ وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي يا أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَلِّ دُعَاءً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 جعلنا له جنّم ثم جعلنا له جنّم يسلها مدمن مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن تعبدوا إلا فَإِن كَانَ فَرَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا يضلهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن كان كل وآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا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 بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نبزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنهم كان فاحشة وساء سبيله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 حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا المستقيم ذلك خير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 أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَافًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قولا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ليذكروا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كَانَ معه آلِهَةٌ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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمخال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من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 قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرم عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيالا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أسجد مَنْ خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرغمت علي لئن أغررتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذلميته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلد بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيد الشيطان إلا غضرا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي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 وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البن أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن وعيدكم فيه تأورا أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا من اللح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون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 لا B ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفسونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خيرا إلا فك إلا قليلا قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رسلنا وَلَا تَجِدُ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 وقسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن غروح قل غروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعدب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 إِلَّا أَنَّ الْعَالَمَينَ هُوَ الْعَالَمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ أَوَقَالُوا أَنَّ الْعَالَمَينَ هُوَ الْعَالَمُ الْمَوْتُ الْقَيُّومُ وسولا. قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا وسولا قل كفا بالله شهيدا بيني وبين بصيراً ومن يهذ الله فهو المُهتدي ومن يضل فلا تجد لهم أولياء بدونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وذقنا وصما كلما خبت ذناءهم سعيرا، ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا. وقالوا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 الا امسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل افجار جاءهم فقال له فرعون إن الصائر وإن لا أظنك فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه وملمعه جميعاً وقلنا من بعده لبني فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِنَّاً بِكُلِّ لَفِيفَةٍ وَبِالْحَقِّ أَنزَلَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَتْ وَمَا أُرْسَلَ لَكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقَّنَاهُ لتقرأه على فَيُنَزِّلُهُ تَنزِيلا قُل آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا قل دعوا الله او دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي